أ م و س و ل ه النابلسي ي لهم كفوا ي وأقيموا للعلوم الاسلاميه ا ة م ا ل ل ق ت ا إذا فريق م ن يخشون ه م ا ء الله أو أشد خشية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 وإذا حيت بتحية ح ف موسوعه ر ا إ ن ا ل ل ه كان على كل على شيء ح س ي ب ا ا للعلوم ه إله إلا هو إلى يوم القيامة. الله لا إلا ل ي ج م ي ا ل ق ي ا س ل ا م ل ه إلا